ما ظنتم أن يخرجوا وظنوا أنه مانعتهم حصونهم وظنوا أنه مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم. 126. فاعتبروا يا أولي الأبصار 127. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاعرون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 وما أنفع الله على رسوله منهم ثم أوجفتم فما أوجفتم عليه من خيل ولا لك بل ولكن الله يسلّط رسله على من يشاء على اللهم على كل شيء قدير ما فاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء وَمَن أَنْتَ كُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاتَّقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا من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 فروا من أجل كتاب لئن أخرجتم لا نخرجنا معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وينقذتم لنا صرناكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن وَلَئِنَّ صَرُهُمْ لَيُولُّنَّ الْأَدِبَارِ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا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 ذا ذا قوة بال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر فلما كفر قال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 أصحاب الجنة هم الفائزون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفسه ما قدمت لغد واتقوا الله الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفاسقون خاشعا متصدعا, خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون رأيت وخشع متصدعا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا